الآن أنا لها تعود وتحز أركان الوجود الآن أنا لها تعود وتحز الوجود الآن أنا لها تعود أركان الوجود اللي... أن وتهوز أركان الوجود الآن أن لها تعود وتهوز أركان الوجود الآن أن لها تعود وتهوز أركان الوجود سيخطوها عزم الجنود سيخطوها عزم الجنود على من ترفرف فيه, ترف فيه لن نقشا على وجه السد وعلى جبه المجرم نقشا على وجه